والتوب من الزمق قبل ان يفعل بك ما فعل بغيرك. ومنها ان تشهد حلم الله. تعرف عزته. تعرف بله. تعرف حلمه. في انه امهلك ولو شاء عاجلك بالعقوبة. ان تعرف كرد الله الكريم. ان تعرف الكريم. في انك اذا تبت فاعتذرت قبل دوبتك. وأن تشهد الغفور ذا الفضل العظيم وهو يغفر لك بعد كل ما ازأت فتكمل بمعرفتك اسماء الله الحليم العزيز الغفور التواب الملك القاهر القادر البديع الوجود اللطيف الحليم حين تعرف الله القريب الرتيب المقيم الحسيب التواب حين تعرف الله الجميل الماجد. حين تعرف الله لا تملك الا ان تحب الله. فينقشع الحجاب الاول. اول حجاب. الجهل بالله. الحجاب الثاني البدعة. حجاب البدعة فمن ابتدع حجب عن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا رد العمل انظر قول الله جل جلاله. في الكفار انهم لا تفتح لهم ابواب السماء. لا تفتح لهم ابواب السماء لماذا? لطيفة من كلام سلفنا. في قول ما يا عز وجل اليه يفحد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه المؤمن حين ترفع له الاعمال الصالحة فتخترك السماوات تخترك الحجم تصعد الى الله كأنها تفتح في السماوات طريقا وتفتح اضوابها فاذا مات وفعدت روحه وجدت الابواب مفتحة لان الذي مهد الابواب فتح الابواب ومهد الطرق وثبل الصدر هي اعماله التي كانت تصعد من الصالحات والذكر. اما اذا لم يكن له اعمال صالحة ظلت الابواب مغلقة والطرق موسدة والسبل مسددة. فاذا مات جاءت روحه لتصعد غلقت دونها ابواب السماء. كما لم يفتح بعمله لنفسه سبيلا. كما قال ربنا عز وجل ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون العامل للصالحة يمهد لنفسه المبتدع شر من العاصر ضأيت بدعة جديدة في هذه الايام ان ربي استكسوك هذه بزعة شر من حلق اللحية لان حالق اللحية عاصي والذي يربي تلك القطعة مبتدع مبتدع فلذلك نقول ان المبتدع الذي يعبد الله على غير سنة رسول الله اعماله تكون حجابا بينه وبين الله الحجاب الثالث الكبائر الباطنة اللهم طهر قلوبنا يا رب الكبائر الباطنة الكبائر الباطنة كثيرة كالخيلاء والفخش والكبر والحسد والعجب والرياء والغروف هذه الكبائر الباطنة اكبر من الكبائر الظاهرة اعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. هذه الكبائر الباطنة اذا وقعت في القلب كانت حجابا بين القلب وبين الرب. الحجاب الخامس الرابع حجاب اهل الكبائر الظاهرة كالسرقة وشرب الخمر والكبائر اخوتاه ينبغي ان ننتبه الى انه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والاسرام. هو السبات على المخالفة والحزم على المعاوضة. وقد تكون هناك معصية صغيرة. فتكبر بحدة اشياء وهي ستة. الصغيرة تعظم بستة اشياء اولا بالاصرار والمواظبة وجل ينظر الى النساء والعين تزني وزناها النظر ولكن دين النظر اصغر من دين الفرج صح ولا لا? ولكن مع الاصرار والمواظبة تصبح كبير انه يصر على ان لا يغض منظره. وان يواقب على اطلاق بصره. اثنين. اتصغار الدم. اتركوا ان انا كلمت واحد قبل كده مدكن. تقول اتق الله التدخين حرام. وبإذنها تعالى ستأتي معانا محاضرة عن التدخين لعنها تكون بعد القادم. ان الجاي دي اهوال القيامة واللي بعدها انساء الله التدخين. ان شاء الله عز وجل. ثم نعود الى مدارج السالكين. استغفر واحد مدخن تك <تأكل> الله وبطل السجاير بقالك كبير يعني فيك آفات اولا شايب ثانيا دقنك لك لحية ثالثا انك ترقيم في كلها يجب ان تردعك عن التدخين شايب وملتحي ومش لاقي تاكل تدخن ليه فاني دي سجاره سجاره حته معطي صغيره كونك تقول صغيرة تكون عند الله كبيرة. بالصبب زي مذنك يجي يعمل غلطة. تقول عيب يا ولد. يقول لك واي يعني? هي فيها ايه? تضغاف منه ولا لا? يكبر غضبك عليه ولا لا? فكذي? حين تلصي? وتقول لربنا وايه? وفيها ايه? ايه المشكلة? انا احسن من اللي بيصرب هيروين. مين اللي قالك قال إن لك انك أحسن, احسن من اللي بيصرب هيروين. ما انت لو طلت كنت شرفت. صح ولا لا? يقول لك لها انا طايم الحمد لله والفلوس بتلتلة. الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. قل له ابدا. انك لم تترك الهيروين لله. وان خايف على جسمك ممكن خايف من الإدمان وبعد الجهة ليش تجيب ممكن عشان سعرها غالي سويا ممكن عشان الناس ما يضحكوش عليك لانك مش قده ممكن تفضل تقول انا جادع وتعملها فضيحة ممكن لكن لو تركت الهيويين لله لتركت السجاير صح ولا لا نعم ولك انا احسن من البيس لمخابرة لا مش احسن انت لو طولت وكنت شركت ذلك مش عايز تشرب من لمزاجك مش عايز تشرب غمره لمزاجك مثل لله انتبه فلذلك نقول انك توب من السجائر اين استصغرتها فهي كبيرة. ثالثا السرور بالذنب السرور بالذنب ان واحد يدوس يعمل ذنب ويدبس يا سلام كانت ليلى سودة. هذا السرور والزمد اكبر من الزمد. يجي يمسك مسلم يشتمه او يضربه او يهينه. وبعد ما يمسي يقول لي السلة اللي قاعدين بقى شوفت انا عملت في ايه شوفت بادلته مسحت بكرمته الارض تسره بماذا سبابه المسلمي فسوق وقتاله فرحان تكبر عند الله يوسف اللي كشفت كانت بنت ما عملالي فيها شريفة قوي ونظيفة فضلت وراها لما مشيت معا فرحان بخذتك ان الذين يحبون ان تشيعل فاحشة في الذين يمنوا لهم هذا عذاب قليم قليم صح نعم انت بي? سرورك بالذنب أعظم من الزمد يروح يعمل خطة انه يأكل اموال الناس بالبعض خطة محكمة مدبرة يلمي إرس من هنا وإرس من هنا وإرس من هنا خلاص سرورك بالذنب أعظم من الزمد يكذب كذبة كبيرة يطلع منها بيها من مصيبة بعد ما يطلع من المصيبه الحمد لله بالكد الحمد لله بالكد بالكد بالمسوق تك الله فالذنب يكبر عند السرور بالذنب ارفع ان يتهاون بستر الله عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا علينا يا رب سترك وعافيتك. اسمعنا يا رب بسترك الجميل. واجعل تحت السفر ما ترضى به عنا. ان يتهاون بستر الله علينا. والله اخوتا والله اخوتا لولا ستر الله علينا لما زل لسان بذكر خير ابدا. والله لولا ستر علينا لباصق الناس علينا. اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. بالمعجبين بالستارة. لكن لو سفوك على حائقتك هيضربوك بالجزم. الحمد لله. اللهم اصرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم اصرنا في الدنيا والاخرة. نعم. إن الذي يتهاون بسيطر الله يعني لا يعرف قيمته يعني يستبطئ غضبه وفضيحته رجل الذي أراد أن يزني بمرأة قال لها ما عاد يرانا إلا الكواكب قالت فأين كوكبها? ذلك قال لامرأه حين خلى بها اغلقت كل الابواب قالت نعم اغلقت كل الابواب الا الباب الذي بيننا وبين الله ده ما بيغلق لاستهانته بستر الله يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولا واجل قلبك ولا وجل قلبك اذا حركت الريح تترى بك. وانت على الزمد اكبر من الزمد. لما بيبقى بيعمل معطية. ويلي نفسه حد طريق السلم. اتخذ مين لجيش? وجل قلبك ممن على السلم ولم يوجل قلبك من الله هذا شرك. يبقى بيدخل سجارة. سايد ما يشوف ابوه يرميها ويدوس عليها بكعب رجله. بتخاف من ابوك اكتر من ربنا. يبقى بيد يده يسرق. سايد ما يسمح البرد. اللي قلتها بتشده يوح يموشي قلده. طب ما الملك معاك? ولا واجه له قلبك. وان اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اكبر من الذنب. ان التهاون بستر الله اكبر من الذنوب لكونه يكاد يكون شركا. من اسباب تعظيم الذنب تعاظم الذنوب ان تصيرت الصغائر كباهر المجاهرون أن يبيت رجل يعطي والله يستره ثم يصبح يتحدث بالذنب فيهتك سفر الله عليه. يجي ثاني يوم يقول لك شوف انبارح انا عملت ايه? عملت وعملت وعملت. الله سترك وانت تضبحه. كل امتي معافة الى المجاهرات. كل امتي معافة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا المجاهرون قيل إلا من المجاهرون? قال الرجل يصنع الذنب فيستره الله ثم يصبح فيحدث الناس فيهتك ستر الله عليه. ثم سادسا واخيرا مما تعظم به الذنوب ان يكون رأسا يقتدى به. واحد مدير في مصنع زعيم في مدرسة او في كلية شخصية ظاهرة يعني يوم يبدأ يدخن المارلوبورو تلاقي كل السلة دخلت مارلوبورو يبدأ يحشر المارلوبورو بنجو خلاص كل السلة وراه هكذا بنت تلبس كله كده تجد ايضا في كثير من الناس حتى في مجتمع الملتزمين ان تجد ينزل يعمل يؤجي ابي وحده ماشي على الطريق من القواص انت ما لك وما لك سبب حل اي خدمات اخرى لك. خدمات وخدمات فتكون صن كل ما واحد عنده يروح اي خدمات اخرى هكذا يكون اذا كان يقتدى به النظر اليه فحين ذاك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. كذلك في النساء تلقي الاخوات بفضل الله لبسين الازداد اخر احتوان فضل الله. اللهم اسر العورات المسلمين. فجأ بدأت الثالية تحسر. ليه? يقول لك ده الاخت فلانة قالت ان الثالية الخمار اتر. ويبدأ الخمار بقى تلاقي موضة ظهرت اللون النبيتي. ايه اللي جاد احمر للخمار? للنقاط. شرط الحجاب قال يكون زينة في نفسك قال يكون زينة في نفسك كده تلاقي ليه لمسة الخمار حضرتها وبطالة الثالية؟ عشان بتلبس تحت الخمار بلوزة ويجيبها. وتيجي ترفع ايدها هي كده وخارجة من المسجد ثم تعدل النقاب والزاعدة يظهر البلوزة المنقفة والبيضة والحمرة واللبني والبنبة من تحت. هذا لعب في دين الله? هذا لعب. انما الدين ان تتستر البرأة وليخرجنا تافيلات تافيلة. لا يستهى ان ينظر اليه اذ ذا المكوي مش مكوي مش مشكلة تحت منه ايه جلبية سودة من فوق لتحت مكياس لا اما ان كانت الرأس تفعل ذلك فاذا كان رب البيت بالدف ضارب فسيمة اهل البيت ما تعرفون. الخامس حجاب اهل الكبائل الظاهرة. الحجاب الساجس حجاب اهل الطغائس. الخامس حجاب اهل الطغائس. وكما ذكرنا ان الصغائر تعظم. وكم من صغيرة ادت بصاحبها الى سوء القاتمة. وكم من صغيرة ادت بصاحبها إلى سوء القاتمة. والعياذ بالله. الحجاب السابح حجاب اهل الفضالات و... يبقى هو في واحد سقط من هنا في الوسط معلش في حجار الحمد لله نسد نسأل... ند الله ان يسقط كل الحجج اقول من اول ثاني اولا حجاب الجهل بالله ثانيا حجاب الشرك هو ده بقى السقاط حجاب الشرك وهو ان يتعلق قلبه بغير الله ودي مسألة والله يا اخوه والله محتاج طرح طويل انا متحير مش عارف عاملي. مسألت تعلق القلب بغير الله قد يتعلق القلب بولد، بابنك. قد يتعلق القلب بزوجتك او بامرأة ما. قد يتعلق القلب بمال، بنوع مال. قد يتعلق القلب بنوع سيارة. قد يتعلق القلب بوظيفة. قد يتعلق القلب بشخص. فيصير هذا الشخص او هذا الشيء الذي تعلق القلب به حجابا بين العبد وبين الله. نفس الله ان يطاهر كلبنا. فحجاب السرق وهو ان يتحلق القلم بغير الله ثالثا حجاب البدعة رابعا حجاب اهل الكبائل الباطنة خامسا حجاب اهل الكبائل الظاهرة سادسا حجاب اهل الصغائر سابعا حجاب اهل الفضلات والتوسع في المباحات قد يكون حجاب احدنا بينه وبين الله باطنه الاكل والشرط الحلاء قد يكون الحجاب بين العبد وبين الله ملابسه. عاشق المظاكس. تقول له اصطر ثوبك شوية عشان الرسول قال ما تحت الكعدين ففي النار يقول لك انا كسف هلبس جلبية اصيارة. ليه? مش لاكل انا. تبدأ للصحابة كانوا مش لقين يأكلوا كانوا الناس فقرة. فبدأ الواحد ما يطول اميصه يأصطر عشر ثنتي ويتقدك عشان الثاني يجيب له جلبية. وكذب ورب الكعبة. اللي يحضر معانة درس السيرة ويعرف حالة المجتمع ما كانوش كده مساءين يأكلوا بالحكس. كانوا لو ارادوا ان يأكلوا الذهب لأكلوه. ولكنهم كانوا يريدون الله والدار الاخرة. انتبه الى هذا. المقصود انه ان هذه العادات والاحراف والتقل... هذه الفضلات والمباحات قد تكون حجابا بين العبد وبين الله قد يكون تكون كسر النوم حجاب بين العبد وبين الله النوم مباح لكن بينام لا بيقوم ليل ولا بيصلي الصبح وانصلي الصبح ما يصلي الظهر لانه ينام بعد صلاة الصبح الحد العاطر هكذا قد يكون هذا النوم حجاب بين العبد وبين الله قد يكون الزواج وتعلق القلب به. حجاب بين العبد وبين الله. نسأل الله از وجل ان لا يجعل بيننا وبينه حجابا. الحجاب الثامن حجاب اهل الغفلة عن الله. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. الحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والاعراف. حجاب العادة. ان هناك اناس عبيد العادة. يقول له بتدخل ليه يقول لك حادث سيئه انا لا بتفقع بسجاره ولا ليا لسان ولا ليا اسم عندي بس عن حاجه اني لما اتنفس هي بس حركة ان انا اطلع السيجاره واولع العود وانفخ انفخ نفسين هي خلاص كده انتهت فصار عاده السيجاره فصارت هي حجاب بينه وبين الله حجاب العادات ولذلك اول سبيل للوصول الى الله خلع العادات الا تصير لك عادة. فالانسان عبد عادته فلكي تصل الى الله لا بد ان تصير حرا قال شيخ الاسلام ابن تيميه ولا تصح للمرء عبودية ما دام لغير الله فيه بقية لا تصح للعبد عبودية اذا كانت لغيره تيك بقية لابد ان تصير خالصا لله حتى يقبلت الحجاب العاسب حجاب المجتهدين السالكين عن السير الى المقصود. شجاع الملتزمين ده ان يرى عمله فيكون عمله حجابا بينه وبين الله الواجب الا يرى عمله وانما يطالع منا ويشاهد عيب النفس والعمل يطالع منا فالله فضل الله ان وفقه واعانه هذه هي الحجوب الحشرة بين العبد وبين الله حجاب الجهل بالله حجاب الشرك حجاب البدعة الكبائر الباطنة الكبائر الظاهرة الصغائر العادات والمباحات الى اخره كل منها حجاب الظاهرة يا عبد الله كم حجاب اليوم بينك وبين الله بل بربك اصدق مع الله لكي يزيل الحجر بينك وبينه فانه لا ينسف هذه الحجب الى الله. يقول ابن القيم فهذه عشر حجب. عشر بين القلب وبين الله سبحانه تحول بينه وبين السيل الى الله. وهذه الحجب تنسأ من اربعة عناص. هذه الحجب تنسأ من اربعة عناصر. النفس والشيطان والدنيا والهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء يصولها وعناصرها بالقلب البتة. لازم تشيل اربعة دي عشان الحجب تتشاهد. ايه هي? الناس والشيطان والدنيا والهوى. هذه الاربعة عناصب تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب قلتها وغلبتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد ان يصل العمل الى القلب. النهاردة هنتوب ان شاء الله? هتوب يا شخص? اللهم توب علينا توبة النصوحة. توب علينا توبة ترضيك. هنتوب ان شاء الله. حين تتوب لابد من وصول هذه التوبة الى قلب. شرط. هذه الاناصر الارباحة. النفس والشيطان والدنيا والهوى. ستحول بين وصول التوبة الى القلب. ستخطع الطريق الى القلب. وما وصل منها الى القلب. قطعت عليه الطريق ان يصل الى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة. بين الكلام والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد الى قلب. ليرى العزائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطع الطريق المذكورون لهم النفس. والشيطان والدنيا والهوى قصة طريق يمنعون وصول العمل الى القلب. فان حارفهم وانتصر عليهم اللهم انصرنا على اعدائنا يا رب. وخلص العمل الى قلب دار فيه. العمل يصل للقلب يؤمن العمل اللي يدور في القلب كده. وطلب النفوذ من القلب الى الله. فانه لا يستقر دون الوصول الى الله. وان الى ربك المنتهى. فاذا وصل العمل الى الله اثاب الله العبد مزيدا من الايمان واليقين والمعرفة والتقوى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى و وآتاهم تقواهم فكلما اهتد العرض زاد هدى وكلما زاد هدى زاد تقوى وكلما زاد تقوى زاد هدى وكلما زاد هدى زاد تقوى وهكذا يظل في زيادة واذا وصل العمل الى الله اتابه عليه مزيدا في ايمانه ويقينه ومعرفته وتقواه وجمل به ظاهره وباطنه فهداه الله به لأحصن الأخلاق والأعمال وأقام الله من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه فيحارب العبد بالله الدنيا فيحارب الدنيا بالزهد فيها. اللهم اخذف في قلوبنا الزهد في الدنيا. فيحارب الدنيا بالزهد فيها. فيخرجها الله من قلبه. ولا يضر ان تكون في يده او في بيته. مشكلة بقى، اذا عند ملايين من هذه القضية. القضية ما يسألكه. انما الذي في قلبه حب الله. ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالاخرة. يحارب الدنيا بالزهد فيها ويحارب الشيطان بالاستعانة بالله دايما نول القصة ليهم علش اسموات ليعل واحد بس مسمعات ينتفع بها